أبا الفضل ما زلت أنظر لكفك يقطر دما أبا الفضل ما زلت أرى في كفك صورة بطل يدعى الحسين يطلق صوتا حزينا للصوت دمعة تدعى زينب الدمعة تصرخ أبا علي أبا علي أين أن Jää niin, että خلي الخيل بات سادي يلزلي ايمتي عثى نخات نختي وصعب من زيان نبات عذى عهد وي والدي عهد تويت ذكى قال اختك هاي يا عبا انت تكفله قال المدر هالكفين لختك زي ابن ابو حسين بالغفريه بالغضيره بالغفريه بالغضيره يا عباس موعد عندي بهاي الحب انا العباس المنتج المنافس لهذا العمل أحمد شاكر لافودي ورام حسين صحن قال <تصفيق> شراع في العي سوى يالنا موت على خشومي العدا يا يومي لزال ندوس إذا ما ادي لحني قد ماضي حال رو حد حسين يوب جابت يا امتي اي ما حروف عود الكرار حاملات وياكم معروف عود الكرار وصان وأكد بالكوف قال الهامه وهالعين لختك زينب وحسين قال لها موها العين لختك زينب وحسين بالغاضرية بالغاضرية بالغاضرية بالغاضرية موعد عندك <سؤال> <سؤال> <سؤال> اليوم أنا العباس موعد عندي بهاي الحوم أنا العباس حيدر والصانوح اليوم قال انت توفل دي لختك زيانا بوحسيا قال انت توفل دي لختك زيانا بوحسيا للغاضيرية للغاضيرية بالغضريا بالغضريا وعند انتهى وصيه بي يا مدينه امي بتقلدي عوصفتني وبكتي امي بس انا ع وقسمتي بدور صدورها ما أعيز دمي صاحة يلحيد إن تلتك فالبنت الزهر صاحت الحيد والزهرة مثلك ما تعذر عضيدي صاح مثلك وين لختك زين أبو حسين عضيدي صاح مثلك وين لختك زين أبو حسين بالغاضيرية بالغاضيرية بالغاضري بالغاضري العباس موعد عندي بهاي الحب أنا العباس هات الرؤصة نوح اليوم أنا العباس انا ابو حسين بالغاضيرية بالغاضيرية من غضيريه <تصفيق> <تصفيق> نشوف فن زين ذكر وقارهم اوشنهم ها تجي الي يا ابنا قولي تك فليتهويا ويوفو امحى بنسلم مين وجودي يحرومها احرو امحى شن محد قول اكف الزيناب كنت حبن شن محد قول ابن حسين وعباس بن يحصل وفا يمنين لختك زينب وحسين يحصل وفا يمنين لختك زينب وحسين بالغضيريه انت توفي الدين لختك زينب وحسين قال انت توفي الدين لختك زينب وحسين من الغضيريه من الغضيريه من الغضيريه معوني وقسام بي هرى الزهرى ومصاب حسين أخوي وميحنة وصبر لخلي جعل موقف كار بلد ذكرى موت البي وفامي ثلي لشهد مرى كل الأجيال تاخذ من درء سلخ كل الأجيال نجد الطاهر تترو نعدم وف تثنين لخ تجزي أنا أبو حسين نعدم وف تثنين لخ تجزي أنا أبو حسين بالغاضري بالغاضري بالغاضري بالغاضري Sanu paljon, alan تاج فهرس الزياتي.